ودعنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون الموضوع الثاني من موضوع العقيدة أن العالم غيبي ومشهود العالم الذي خلقه الله عز وجل يقسم إلى قسمين عالم غيبي وعالم مشهود فكل شيء يقع تحت حواسنا فهو عالم مشهود فالمرئيات عالم مشهود المسموعات عالم مشهود المشمومات عالم مشهود كل شيء يقع تحت حواسنا الخنفة أو تدركه حواسنا فهو عالم مشهود لكن هناك عالما لا تدركه حواسنا ولكننا نستطيع أن نتبين أثره يعني مثلا الكهرباء لا نستطيع أن نراها بالعين ولكن حركة هذه المروحة أثر من آثار الكهرباء حرارة المدفأ الكهربائية أثر من آثار الكهرباء صوت المذياع أثر من آثار الكهرباء فالكهرباء تبدو على شكل صوت أو على شكل حرارة أو على شكل تبريد أو على شكل حركة، فنقول إن الكهرباء لا تستطيع حواسنا أن تدركها، لكننا ندرك آثارها، وما دمنا قد أدركنا آثارها فإننا نحكم بوجودها. إذا في أشياء موجودة لا تستطيع حواسنا إدراكها لكن آثارها دالة عليها هذا عالم آخر غابت عنا ماهيتها وظهرت لنا آثارها فنحن نحكم بوجودها مثل آخر أوضح من ذلك قطعتان من الحديد بقياس واحد وحجم واحد ووزن واحد ولون واحد وتشكيل واحد هذه العين لن تستطيع التفريق بينهما إحداظهما مشحونة بقوة مغناطيسية والثانية غير مشحونة إذا قربنا قطعة معدن صغيرة من القطعة المشحونة تجذبها إذا نحكم بوجود قوة في القطعة الثانية نحن بحواسنا الخمس لا نستطيع أن ندرك هذه القوة ولكن بجذب المعدن الصغير لها نستنتج أن في هذه القطعة قوة, قوة قطعية الثبوت ولكننا لا نستطيع بحواسنا الخمس أن ندركها إذا العالم عالم مشهود وعالم غيبي ووجود العالم الغيبي ليس أقل من وجود العالم المشهود بل ربما كان العالم الغيبي أكثر ووجودا من العالم المشهود فالحيوانات تتعامل مع العالم المشهود لكن الإنسان بما أوتي من فكر يستطيع أن يتعامل مع العالم الغيب لذلك ابن عز ذي قال باسم الله الرحمن الرحيم الفلانين ذلك الكتاب لريب فيه هدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيم يعني الشيء الذي غاب عنهم يؤمنون به إيمانا يقينا وأنت إذا رأيت غديرًا الماء يدل على الغذير والأقدام تدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير إذا في عنا علم اسمه علم يقيني وهو علم استدلالي أنت من أثر الشيء تستنجد تستنتج وجود الشيء. يعني أقول لكم إنك إذا رأيت مروحة تدور يقينك بوجود الكهرباء فيها بالمئة كم؟ مئة بالمئة. يقين قطعي مع أنك لم تراها. فإذا كانت الكهرباء تحكم بوجودها قطعا ومع أنك لم تراها. وإذا كانت القوة المغناطيسية تحكم بوجودها قطعا مع أنك لن ترها وإذا كانت الروح الروح أقرب شيء لنا من العالم الغيبي هو الروح الآن لو نظرت إلى ميت وزنه 73 كيلو وثمانين غرام مثلاً. لو أن روحه خرجت منه لا يقل وزنه ولا غرام كان يرى بعينه كان يسمع بأذنه كان يتحرك كان يفكر كان يحاكم كان ينطق كان يفرح كان يغضب كان إنسان تحادثه تجلس إليه تؤنثه يؤنثك تسأله يجيبك يبثك همه حزنه فرحه ألمه فإذا هو جثة هامدة لا يتحرك لا يتكلم لا يفكر لا يقنع لا يغضب لا يرضى لا يتألم لا يحزن لا يفرح لا يهضم أمعائه تقف قلبه يقف فما الذي فقده هو الروح من منا يستطيع أن ينكر وجود الروح إذا أنكرنا وجود الروح أنكرنا وجودنا ومع أن الروح موجودة بالبجاهة في يقين كل منا لا نستطيع أن نلمسها بيدينا ولا أن نراها ولا أن نسمع صوتها ولا أن نشم رائحة لا صوت لها ولا رائحة لها ولا وجود لها عفواً ولا يعني ولا شكل لها ومع ذلك هي موجودة إذا العالم الغيب موجود عالم الغيب الذي لا تراه عينك موجود وجودا صارخا أوله الروح إذا العالم عالم مشهود ندركه بحواستنا الخمسة وعالم غيبي ندركه بعقولنا إذا الإيمان بالله هو إيمان تحقيقي يعني أنت تستطيع أن تصل إلى درجة من الإيمان اليقين بالله عز وجل يعني أعبد الله كأنك تراه لشدة يقينك بوجوده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الذي ينبغي أن نعرفه جميعا أن الإيمان بالغيب لا يعني أن تؤمن بشيء يعني يعني احتمال وجود قليل هذا من تروهات الشياطين يقول لكم فلان غيبي يؤمن بالغيبيات الملحدين الماديين الفجار إذا أرادوا أن ينتقصوا من إنسان مؤمن قالوا غيبي يؤمن بالغيبيات فمع أن الإيمان بالغيب هو إيمان بوجود الإنسان ديكارت قال كلمة قال أنا مفكر أنا أفكر فأنا موجود استنتج حقيقة وجوده من تفكيره فالإيمان بالغيبيات إيمان قوي وإيمان متين وإيمان صارخ هذا الذي أحب أن أقوله بادي آذي بدأ في عنا شيء ثالث يعني إذا كان الروح يستحيل علينا إدراك كنهيها ويستحيل علينا إدراك كنه الكهرباء، ويستحيل علينا إدراك كنه القوة المغناطيسية، مع أننا جميعا نوقن بوجودها ونحكم بوجودها. فما قولك بوجود الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الكون كله دال عليه. أين الله في كل شيء؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والله يا أخوان إذا الإنسان ارتقى إيمانه يعني يرى الله في كل شيء في كأس الماء في الطفل الصغير في العصفور في الفاكهة في حبة العنب في جسمه في سمعه في بصره في الشمس في القمر في النجوم في السماوات في الرياح في الأمطار في البحار في الجبال في الصحارة في السهول في كل شيء حيثما وقعت عينه على شيء يرى الله من خلاله من صممه من كونه من خلقه من برأه من فطره من يعني أحيانا الإنسان بتعامى عن حقائق ربنا عز وجل خلق بالأرض معدن معدن الرصاص. مين منا مفكر بقيمة المعدن؟ هلأ إذا أردنا تثبيت حديد بحجر شو الطريقة؟ أتصور إنه ما في عندنا الرصاص في عندنا سور حجر بده سور فوق حديد كيف كيفية طريقة أو طريقة تثبيت هذا الحديد بهذا الحجر؟ الرصاص يذوب بدرجة مئة يعني على موقد غاز عادي تحط رصاص بحوجلة حديدية تلاقي صار مي يصب الرصاص في حفرة توضع فيها وتدول معدن بعد أن يبرد هذا المعدن يعني من رابع المستحيلات أنا مرة نظرت إلى حديقة ألغيت حديقة فجاءوا بمناشير حديدية وقطعوا جذور السور الحديدي من الحجر. كل سبحان الله يعني قطعوا الحديد بالمنشار أهو عليهم من سحب هذا الجذر من مكانه في الحجر. ما السبب؟ لأن الرفاه إذا درد تمدد. تمدد. هلأ تحشيت أسمان شوفوا مادة سودة هي رفاه. لما بيبرد يتمدد الطبيب يحاول يعمل حفرات جانبية حتى الحشوة تفوت بمحلات تتمدد وتعلق تضربنا عز وجل معناها كون كامل نحن بحاجة إلى معدن سهل الذوبان يتمدد عند التبريد كان الرفاف ما هذه الحكمة البالغة قال لي مهندس من يومين قال هل تصدق أن معامل تمدد الحديد يساوي تماما معامل تمدد الإسمنت لو اختلفا لما بقي بناء قائما في مكانه التمدد للحديد يساوي تمدد الإسمنت مئة في المئة طيب هذا الحديد من أعطاه هذه القوة الحديد في قوة تماسك وفي قوة دفع قوة التماسك يعبر عنها بالمتانة بقوى الشد وقوة الدفع يعبر عنها بال... بشيء آخر وهي القساوة فالاسمنت يتحمل قوى الضغط لكن الحديد يتحمل قوى الشد فإذا الإثمنت مسلح يعني الحديد يتحمل قوى الشد والإثمانس يتحمل قوى الضغط طيب من أعطى هذه المواد هذه التماسك؟ الماء متماسك بس تماسك شكله متغير أما شكل الحديد ثابت فالإنسان بيفكر هذه الأشياء تحيط بنا وآيات إذا نظرت إلى كل شيء ترى الله من خلاله كل شيء. فالإنسان المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون ويشعر بما لا يشعرون. هذه ميزة المؤمن عن غير المؤمن. الآن في عنا شيء اسمه الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. هذه أشياء من نوع تالي. هذه أشياء وسيلة معرفتها الخبر الصادق فقط. فالإيمان بالله عز وجل إيمان تحقيقي لكن الإيمان بالملائكة إيمان تصديقي تقل لي أخي وين الملائكة ما يشاهدون أثر الملائكة ما في لأثار الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها إذا الخبر الصادق وحده هو الدليل القاطع على وجود الملائكة والجنة والنار وما إلى ذلك من عوالم الغيب البعيدة عن إدراس الحواس يعني في أشياء نحسها بحواسنا عالم الشهادة في أشياء نحس آثارها بحواسنا إذن نستدل على وجودها بحواسنا كالروح كالكهرباء كالبرماطيس والله سبحانه وتعالى ترى آثاره وفي أشياء لا نستطيع أن نراها بحواس أن نرى آثارها بحواسنا هذه الأشياء طريقة معرفتها الخبر الصادق فقط إذا أمنت بالله إيماناً صحيحا وأخبرك عن الجنة أخبرك عن النار أخبرك عن الملائكة أخبرك عن الجن أخبرك عن الشياطين فهذه فهذا هو الطريق الوحيد لمعرفة هذه الأشياء المغيبة عنا بكلهها وبآثارها في أشياء عينها موجودة في أشياء آثارها موجودة في أشياء لا عينها ولا آثارها بعيدة عنا موجودة إذن هذه نعرفها بالخبر السابق فالوحي هو الطريق الوحيدة لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب الآن في عنا أشياء الواحد لا يتفاجأ كمان في عنا بعالم الغيب عالم الغيب قسمين قسم استأثر الله بعلمه وقسم ممكن ينتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة من منا يعرف وجه القمر الآخر فلما وصلوا إلى سطح القمر وفي مرة المركبة هبطت على الوجه الآخر فالتخطوا صور له فهذا المكان انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة في أشياء كثيرة تنتقل بحسب الاتشافات العلمية بحسب التقدم العلمي من عالم الغيب إلى عالم الشهادة هذا لا يمنع أننا تفاجأ أحياناً بكشوفات كانت من قبل من عالم الغيب فأصبحت من عالم الشهود ربنا عز وجل قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة من اليوم عالم الغيب والشهادة وربنا عز وجل قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 بالنسبة إلى بعضهم بعضا من عالم الشهادة، من أشياء إذا قيست للإنسان من عالم الغيب، إذا قيست بالنسبة إلى الحيوان، إلى الجن من عالم الشهود، ممكن نقسم بحثنا إلى أن العالم عالم مشهود وعالم غيبي، والعالم الغيبي. بعضه يمكن أن يصبح من عالم الشهود وبعضه مما استأثر الله بعلمه هو ما سيكون ما هو كائن معروف لكن ما سيكون هذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله يعني قل لا أعلم الغيب الغيب بمعنى ما سيكون هذا استأثر الله بعلمه فقط قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أي يعني من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر أنه كأنه حشر نفسه في مجال الله سبحانه وتعالى التأثر به عالم الغيب بمعنى ما سيكون لا يعلمه إلا الله من أتا ساحرا فصدقه فقد كفر من أتا ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ولا دعاء أربعين ليلة إذا عالم الغيب بعضه يمكن أن ينتقل إلى عالم الشهود وبعضه الآخر مما تأثر الله بعلمه ولا يصع عليه أحداً إلا من من اختارهم من بعض أنبيائهم وفي درس قادم نتابع هذه الموضوعات إن شاء الله والآن إلى آخر الحقوق الثمانية من حقوق الأخوة في الله وصلنا في الحق الثاني إلى أن, إلى أن التقيد بحقوق الأخوة في الله عز وجل يتعلق أحيانا بالجوارح فالبصر يجب أن تنظر إليهم نظرة مودة يعرفونها منك المؤمن من علامة المؤمن بشوش إذا نظر إلى أخيه المؤمن ينظر له ببشاشة في نظرة مودة يعني حتى أنه من نظر إلى أخيه المؤمن نظرة مودة كتب الله له بها حسنا إذا كان سلمت على أهلا ومسهلا وجه منير مشرق في ترحيب في بشاشة في طلاقة هذا عمل صالح وأن تلقى أخاك بوجه طلق هذا عمل صالح هذه نظرة المودة في نظرة خليثة في نظرة مرتادة في نظرة مستعلية في نظرة شذرا نظرات عديدة أما المؤمن إذا نظر إلى أخيه المؤمن ينظر له نظرة مودة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون نفحة المتوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غسسة المتحافدون ولو اقتربت منازلهم. قال أما البصر. فعليك أن تنظر إليه نظرة مودة يعرفها منك وتنظر إلى محاسنه وتتعامى عن عيوبه يعني الزر مقطوع مقطوع زرك ليش يتعطعه مثلا يعني تغافل عن نهي تغافل أيام الإنسان يعني يكون في خطأ بثيابه يكون لعلي يكون مشغول كثير لعلي يكون في أمر قاهر يعني يحلق صباحا يعني تطلع في هيك أو استغراب لا يجب أن تنظر إلى محسنه وأن تتعامى عن عيوبه. برو سيدنا عيسى عليه السلام كان مع أصحابه فنظروا إلى شاة ميتة جيفة وليس في الأرض منظر أكره من منظر الجيفة. فقال أصحابه ما أنت نريحة؟ فقال عليه السلام بل ما أشد بياضة أثنانها. يعني طبعا هي كريهة، لكن علمنا أن الإنسان يبحث عن النواحي الإيجابية. هلأ في شخص يقول لك نصف هذا الكأس فارغ والنصف معنده يقول لك آخر نصفه ما الآن؟ الإثنان كلامهما صحيح، لكن واحد نظر للماء، الإنسان نظر للفراغ فالإنسان مؤمن. زلكَ ما أخوُ ينظر إِمامَ حاسِني إلى نواحيه الإيجابية إلى نزاته ويتعامَع عن عيوبه ولا تصرس بصرك عنهم في وقت إقبالك عليهم يعني إذا واحدك ينظر إليك يحدثك يقبل عليك أنت عم تتشغل عم تقرأ أمام مجلة عم تقرأ جريدة عم تد تعدك بمسبحة عنه. تفتح جزانك عن مصريك هو عن بحاكيك هي من سوء الأدب تتشاغل عنه بشيء النبي الكريم علمنا أنه ما من صاحب له إلا وهو يظن أنه أقرب الناس إليه بشدة اهتمامه به وحدده عليه إذا ولا تصرف تصرط عنه في وقت إقباله عليك وكلامه معك روية أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل من جلس إليه نصيبا من وجهه هذه ناحية مهمة جدا أيام تكون بجلسة قاعدين خمسة عشر أنت بتحب واحد اثنين ثلاثة عينك عليهم أدري اللي قاعدين بجلسة تانية أهملتم كامل هذا هالكلام المعلمين. كان معلم ناجح بيعمل نظرة على وجه وجه بالتسلسل كلما نظر بعين طالب ربطه برباط معنوي فدائما بينطل عينه من إنسان لإنسان طوال الدرس طلاب كلهم معه أما إذا كان عينه على ثلاث طلاب مجتهدين والبقية تركون يتركونه تلاقي بيتشاغلوا بينصرفوا عن الدرس فمن أدب المجلس إذا قاعد مع أخوان طيبين مع أصدقاء، مع إخوة، مع أقارب، مع أصحاب، مع زملاء، تنظر للكل نظرة متساوية تنقل بصرك من واحد لواحد لواحد لواحد حتى يشعروا أنه أنت معهم بقلبك فالنبي الكريم هكذا علمنا كان يعطي كل من جلس إليه نصيبا من وجهه وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه ما استصغاه، يعني إذا واحد هكذا جلس جنبه الله مصلّي عليه، النبي الكريم كان يخص بسر بكلمة، بمدح، بثناء، حتى يظن نفسه أقرب الناس إليه، حتى كأن مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مسألته. وتوجهه للجالس إليه يعني مجلسه وسمعه وحديثه ومسألته وتوجهه للجالس إليه وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة حياء وتواضع وأمانة أيامًا يكون مجلس مجلس كبر لك أنا فعلت كذا وكذا أنا صرفت على على العرس كذا مئة ألف أنا رحت إلى عملت كذا هذا مجلس كبر هذا مجلس أما المؤمن إذا جلس في مجلس مجلسه مجلس علم وتواضع وحياء وأدب وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما يحدثونه به ايام بيقول والله شفت حادث مروع خير ان شاء الله لك والله كنت راكب بالسيارة وصفتك سيارة دهورت وثلاثة ماتوا لا حول ولا قوة إلا بالله في شخص ما بيتعجب ما بينتبه شون صاوي لهن يموتوا اذا واحد مهتم بقضية وانت اشعرت انك مهتم مثله بينسره اب تراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادرا به من ادرك العالم أخوانك إذا قال لك قصه أنت انت ايه حكيت لنا هاي سابقا لا إيه مسكين خجلته او بنعرفها هي ايه قريتها قريتها غيرك حكاها وسمعتها أنا وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادرا به قال تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام اللهم صل عليه كان أديد جدا هذا البصف مع أخوانك أما السماء قال فبأن تسمع كلامه متلذبا بسماعه مصدقا به مبغرا الاستبشار به قال لك والله بده مثلا يسمحوا بالشيء الفلاني لا معقول كله فرحان بيها الخبر ومبسوط ومبسرفيش لا تبخع فيه لا تيأسه يوم الانسان يصدق خبر يتم شغل زمان مبسوط فيه يخليه مبسوط فيه. لا انا بجي يقول له لا مو صحيح لا تصدق بقولون بصير معه خيبة امل ممهرا الستبشار به ولا تقطع حديثهم, علي حديثهم عليك يعني هم نحكي يسمع له قال فإن أرهقك عارض واحد صار مأو حالة ضيق شديد بده بدو, بدو يستفرق مثلا يبدأ عزري بالله ذيآ إذا كان أمر قاهر وأخوك عندي حد ساق أطلب المعذرة منه وواملاش هناك أما إن تتجاهله يعني فعلا فن الاعتذار هذا الفن مثل صابون القل تاريدا يبدأ هو واحد مثلا تعبان أو إذا اعتذرت منه ما في شيء لكن تتجافى تظهر قال لك من حديثه شيء مزعج هلا يجب أن تحرس سماعك سمعك عن سماع ما يكرهون يعني إذا كان شيء يكره لذلك تسمعه قاعد المجلس عم يحكوا على أخوك المؤمن بكلام مو صحيح وأنت ساكت أخ شو سيسكتوا فلو لا هذا مو إيمان هذا هذا مو وفاء يا أمة بدافعة عنه أو توفي المجلس إذا أنت عن حق أخو حقيقي هالأخوة هاي وأنت واسق من استقامته ومن نبله واحد اتهمه باتهامات باطئ أنت ما لك حق تسكت إما أنت تدافع أو إما أن تقوم من هذا المجلس الوعملي يدان فينبغي ألا يقبضهما عن معاونته في كل ما يتع... يتعاطى باليد. يعني إيان معاونة الإنسان بيده كمان هي ميزة. شفته حامل غرضت إيل عليه. يعني إذا واحد بقى مثلا أخوه حامل سكينت قال بالطريق والبيت والطريق نفس الطريق. قلت هات لعاونك بواحد والله هي من مكارم أخلاقي. حامل حملت إيل مثلا بده يطلع على الفيارة معه ولاده معه أخذت له ولاده رفعته وناولته الغراب هي من, من مكانين الأخلاقي قال وأمر رجلاني فأن يمشي بهما وراءه مشي الأتباعي لا مشي المتبوعين أنت وقر أخوك دائما إذا وقرته توقرك ولا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه ويقوم لهم إذا أقبلوا إذا أخوك دخل لازم طبعا في حديث يقول لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم إنه عن القيام إنه عن عن صفة في القيام تعظيما لذاته لكن إذا كان أخوك دخل أنت رحبت فيه لحتى النبي الكريم كان إذا كان دخل صحابي يتزحزح له يعني أنت قاعد المجلس وأخوك آمد غسل ورجع. لما دخل أنت عملت حركة الحركة هي يعني أنه أنت احترمت نجيء قال إذا تم الاتحاد اتحاد الروحين انطوى بصوت التكلف بالكلية فلا يسلك به إلا مسلك نفسه هذه الآداب الظاهرة الحقيقة هي عنوان لآداب باطنة الآن أحب لكم نقطة دقيقة أحياناً تلتقي بإنسان ذكي عنده ذكاء اجتماعي يعني يراعي أحوال الناس يتواضع لهم يتفقد أحوالهم ويحبون الناس لكن لا يصلي ويلا تلتقي بإنسان مؤمن كمان يراعي أحوال الناس ويتواضع لهم ويذكرونهم هل هناك من فرق بينهما؟ تقول مرة أن عم يتفقد حرسه وجد واحد ناين لازم يعاقبه عقاب شديد لازم يحطه بالسجن لازم يرفسه برجله أخذ عنه البارودة وقف محله هذا بعد بعض ساعة طيقة وقف الامبراطور عند حرس محله هذا ذكاء من نابليون لكن يا ترى هل ينطوي على عقص على محبة، على رحمة، هذا رحث الله أعلم. أما المؤمن أذاب الظاهرة وراء في أحوال، وراء في شعور بالألم حقيقي، شعور بالرحمة حقيقي، شعور بالعطف حقيقي. فالإنسان الذكي أحيانا بيعمل أعمال تلتقي يلتقي بها مع المؤمن، بس يلتقي معه فيها بالظاهر، أما باعث عمل المؤمن الرحمة بقلبه باعث عمل الكافر المصلحة والذكاء هو فرق دقيق جدا لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي الشقي تنزع منه الرحمة والقلب القاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى فممكن تفرق بين ذكاء اجتماعي من قبل الإنسان عم يراعي عم يتواضع عم يتفقد أحوال متبوعينه بغية مصلحة في في في خاطره مصلحة يريدها وبين مؤمن يحس برحمة في قلبه فيعطف على إخوانه يحس بتواضع حقيقي فيتواضع لهم يعني كل صفة خارجية يجب أن تقابلها صفة داخلية هذا هذا الإيمان أما غير إيمان في أشياء خارجية مقبولة جدا ومستحسنة لكن لا يقابلها في الداخل شيء مثلا لو واحد شاف مجروح في الطريق حادث، اقبل عليه حمله وحطه بسيارة واخده على مستشفى هالعمل عمل جيد وطيب ويستحق الثناء. لكن لو فرضنا الإنسان لا ينطوي على شيء من الرحمة لكن لا الأنسب من سمعته أمام الآخرين أمام حيه أنه يقوم به العمل حتى يكسب ثناء الناس هذا العمل ذكي وظهر رحمة لكن صاحبه غير رحيم أما المؤمن بشوف الإنسان المعذب إنسان أخوه في الإنسانية بيتألم لألمه فبادر إلى معاونته لا بدافع السمعة والجاه والكلام بدافع ما في قلبه من رحمة هذا الذي نريده في الدين يعني الدين يفترق عن الذكاء الاجتماعي اتراف كبير جدا بنية المؤمن تختلف عن بنية الكافر اختلافا نوعيا، لا اختلاف الدرجة. فهناك قاضي مثلا قد يقوم حكمه عادلا، لكن يبتغي بهذا الحكم العادل أن ينتزع إعجاب رؤسائه في القضاء حتى يرفعوه. لو اخاصم أمام قاضي انسان كبير إنسان صغير وزير خفير تخاصم أمامه فحكم للضعيف. كان على حق طبعا الناس يلهجون بالثناء عليه يقدفون قاضي نفسه غير عادل لكن حكم هذا الحكم العادل لينتزع إعجاب الناس هذا الذكاء الاجتماعي هذا الذي يفعله معظم الناس غير البيينين يكسبون محبة الناس إعجابهم تقديرهم لكنهم لا ينطوون على هذه الرحمة وهذه, وهذه المشاعر الرقيقة وهذا القلب الرحيم ينطلقون من مصلحة لهم ويستخدمون ذكائهم في سبيل تدعيم مركزهم الاجتماعي أما المؤمن لا يفكر بمركزه إطلاقاً ولا بما يقوله الناس عنه إطلاقاً ولا بمظاهره يفكر في أن قلبه يعذبه يبادر إلى إراحته بخدمة هذا الإنسان هذا الذي أردت أن أقوله لكم إن المظاهر الإنسانية يجب أن يكون وراءها حقائق ومشاعر وأحاسيس يحسها صاحبها حتى تكون ثمرة من ثمار الصلاة خاتمة هذا الباب ففحتان فيهما جمع لحكم الحكماء على طريقة معاملة الإخوة فقال إذا أردت حسن العشرة فلق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم كثير سهل تكون مع الثاني ذليل أو مستعلي لكن البطولة أنتقف موقف لا هو في ظل ولا في استعلاء موقف في رضا من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم وكن في جميع أمورك في أوسطها فكذا طرفي الأمور جميع يعني دائما أنا بشبه باب بروحة وضع السدين المستقر في الوطن فدفع لأقصى اليمين خطأ والأقصى اليسار خطأ فكل شيء كل شيء في قول مشهور حب التناهي غلط خير الأمور الوسط، الحقيق الفضيلة وسط بين طرفين، لا في انفاق المال، التقصير مزمن، والإفراس مزمن، العناية بالهندام، الإفراس الشديد ساعة ونص على المراية مزمن، والإهمال مزمن، يعني في كل شيء الاعتدال هو المطلوب، ولا تنظر في عصيان. ولا تخسر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فما تستوفز. في أعدة يلا بتنهب مستعجل. يعني حقيقة الأرتبك يا مي حفي، ما على تاجتماع، الجلسة مريحة حتى يطمأن المتكلم. في جلسات يستوف يستوفاز، هذه الجلسة تشعر المتكلم إنه أنت مستعجل ما له فاضله. وتحفظ من تشبيك أصابعك النبي نهى عنها العملية تشبيك الأصابع ممثيك ممكن أما هذا الشكل منهي عنه ونهى عن تشبيك الأصابع والعبث باللحية والخاتم وتخليل الأسماء أمام الناس وإدخال الأصبع في الأنف وكثرة البصاق والتجسؤ وطرد بباب عن الوجه وكثرة التمطي والتساؤ في وجوه الناس وليكن مجلسك هاديا وحديثك منبوما مرتبا وصغي إلى الكلام الحسن مما حدثك يعني في أصالة معنى تحكيه ماذا معنى أصلا افتخار بس عرض عبلا استلا في أصالة فائدة أو بنتحكي عن واحد تاب إلى الله الله غير معاملته معه أي في قبل أن تقول أي كرمة فكر ما مغزاها ما المراد من ذكرها تقول قلت أن والله فلان راح عن مثلا مثلاً عرف بال بالمكان الفلاني كلفه كذا حكيت قدام الناس شو أنت القصة هاي يعني ماذا فعل اتكلم كلام يكون هادف مدورو أدب ملتزم وأدب غير ملتزم الملتزم يعني أدب في خدمة حقيقة في خدمة مبدأ في خدمة فكرة في خدمة مذهب هذا ملتزم فالمؤمن ملتزم بكل كلامه ما عنده كلام غير ملتزم ما عنده كلام ما له معنى لو جمعت كلام الناس تراه بلا معنى ما له فحوى ما له هدف هدفه تسلسراء أحيانا أو كلام تفصيلات ما يتدي حاجة إلها أو عرض عضلات أو استخار أو استعلاء او حديث عن الذات في افتخار ايضا وصل الى الكلام الحسن مما حدثك من غير اظهار تعجب مفرد ايام واحده قد ما بيصفر قد ما بيعوذ بالله دخله يعني في شخص في نوع من الاستهزاء احيانا ببالغ بيعيط بيضرب ايده على ايده شو كمان هي سوء ادب هاي كنت عزم معقول يعني ولا تسأله ولا تسأله تسأله إعادته أخي والله ما أنت لا تعدي يا أصلاً شو وجد قاعد أنت كماني سوء سوء أدب بالمجلس ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا زوجتك يعني الحقيقة لا أكثر النساء بها الطريقة تحي عنوا بنات التعمل بنات ملائكة ما في منهم من فهم على ذكاء على إدارة منزل على أكابري على أناقة يكون هني أقل من أفر بنات بعض النساء بالحكي عن أولادهم بيكون ابنه سيء ابنه سيء جدا خيم وذكي وعلاماته عالية وبطيع بيكون هو في البيت مثل مثل ال... فالحديث عن ال... عن الأهل مفتخرا هي مو صفات مؤمن أبدا في أغراض لأن قال الحديث عن الزواج كمان ليس من المرؤى عن شكل ديوس عن شكل ديوس لا روح رائحة الجنة أما عند طبخة درجة أولى إلى فتلة بالبيت إلى ترتيب مضيفي مجلة دائما مضيف أوصي النوم مرتب شو شو علاقة الإنسان بزوجته يعني كان عن له يا زوجة بادوية يتخيلها جعود بقى يستورها في رجل كان يعني عالم، إذا حد يحشي عن زو سقول هالأختيارة يعني هالأختيارة ففي واحد مويده ازوج بنته وعم شاف حماسه وضرعت ما أختيارة طلعت <تصفيق> بس هذا أذب يعني لا تحكي كثير يعني أه... كلمة أهل... أهل الأهل مثلا أهل بيتنا أما المدام والله هيك بالداء المدام ما حلو تقول المدام في كلمات إسلامية أنه وسار بأهله سيدنا موسى سار بأهله إذا الكلمة اللطيفة التي تكني بها عن زوجتك الأهل أو زوجتي ما فيها شيء لكن الحديث عن ميزات الزوج ليس من المروءة والحديث عن شكلها هذا شيء يعني خرج عن عن الدين يعني تدعو الناس إليها يعني هذا كلام مرفوض. أما عن ميزاته بالطبخ بالأناقة بالنباتي بالترتيب كمان الحديث هذا ما بيجوز تحكي إذا ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا زوجتك قال ولا شعرك والله أنا شعراتي الحمد لله يعني فاذا واحد مسكين شعراته خفاه بتأثر لحاله فاذا إنسان يكون تخييفك عن شعره وعن طوله وعن عن جلد جلده ناعم كثير دهني مو جاهس جلده شو دخلنا بدهك نحن <تصفيق> هذا كمان وارد هون وفائر ما يخصوك هي اشياء خاصة ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين ولا تتبدل تبدل العبد يعني واحد يهرج حاله يهمل حاله لا مثل المرأة ساعه وراء المراه النيرات ولا مثل عبده المهمل لهندامه ولا تريحه في الحاجات يوم تفوت له عند واحد تطلب إنه حاجة تقرأ تعب له يوم راتاني ثالثي خامس بنزعج يذعر بعدين المؤمن علامته أنه لا يبذل ما وجهه من أجل حاجته ابتغوا الحوائج بعزه الأنفس لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ولا تشجع أحدا على الظلم ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيره النقدار مالك أي نصيحة فإنهم إن رأوه قليلا همت عندهم وإن رأوه كثيرا لم تبلغ رضاهم إذا عرفوا بالضبط حجم مالك الأهل إن قليل ما عندك شيء عندهم وإن لقوه كثير بيرفعوا الطنرات بقى بدهم بقى حواضر ما بقبلوا وقلوا حواضر وخوثهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولا تهازل من هو دونك فيسقط وقارك عندك بالمحل الفاندرين مازحه يعني نمزح معاك بتروح حيثك مثلا عندك طالب مازحه طالب ماذا ينبغي بالطفل؟ خلاص إذا المعلم مزه مع طلابه انتهى ما عاد استطيع البطن لأخر السنة فولا تهازل من هو دونك فيسقط وقارك وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عزلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، ولا تجثو على ركبتيك، وإذا هدأ غيبك فتكلم. اتكلم بالاستهذا. كنتي غبان سكوت. إنه حسكون حيكون كلامك جارح. هتعمل عمل كبير. وإذا قربك سلطان فكن منه على مثل حد السنام. فأني استرسل اليك فلا تأمن انقلابه عليك وارفق به وكلمه بما يشتهيه ما لم يكن معصية ولا يحملنك لطفه بك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحسنه وإن كنت لذلك مستحقا عنده فإن سقطت الداخل بين الملك وبين أهله سقطة لا تنعش وزلة لا تقال واياك وصديق العافية فدع بيجيك بيج اشد ما بتلاقي ابدا واياك وصديق العافية فانه اعداء الاعداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضك يعني سمعتك أغلى من مالك قال النبي الكريم ذبوا عن أعراضكم بأموالكم يعني دافعوا عن اعراضكم العرض هنا موطن الذم والمدح في الإنسان. مع. فإذا دخلت مجلسا فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك التخطي لمن سبق في الجلوس والجلوس حيث اتسع المجلس وحيث يكون أقرب إلى التواضع وأن تحيي بالسلام من قرب منك عند الجلوس ولا تجلس على الطريق فإذا جلست في حالات قاهرة الإنسان بيكون بالطريق فأدبه غض البصر ونسرة المظلوم وإغاثة الملهوف وعون الضعيف وإرشاد الضال ورد السلام وإعطاء السائل هذا أدب الطريق إذا واحد له محل على الطريق على الجاد مثلا هو بهالحكم الحكم صار صار بغض بصر والأمر المعروف مرة زلت خياط بمحله أعطيه الصالحية أحضر كرسي على... على طرف النافذة وعينه على النساء طول مواعيد، حد كي يعيب والثاني هيك سبحان الله على هالعمر ما أقضيه للمعاصي كله ياته فكل واحد له محل على أسواق يغض بصره وعليه أن ينصر المظلوم ويغيث الملهوف ويعين الضعيف ويرشد الضال ويرد السلام ويعطي السائل وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نعم، ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالأدب ترك الغيبة ومجاناة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ والإعراب في الخطاب والمذاكره بأخلاق الملوك. وقلة المداعبة وكثرة الحذر منهم وإن ظهرت لك المودة ولا تتجشأ بحضرتهم أذ... <تصفيق> <تصفيق> الآن إذا زارت العامة اضطريت بحكم عملك تعد مع عامة الناس مع البسطاء مع الدهماء مع السوق قال ولا تجارس العامة الأولى ألا تجارسهم فإن فعلت فأدبه ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيثهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليه. يعني الجهلة وإياك أن تمازح لذيبا أو غير لذيب فإن اللذيب يحقد عليك وإن السفيه يجترئ عليك لأن المزاحة يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الود ويشين فقه الفقيه ويجري السفيه ويسقط المنزل عند الحكيم وينقطه المتقون وهو يميت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلة ويورس الذلة وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر وبه تكثر العيوب وتبين الذنوب وقد قيل لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر ومن بليه في مجلس بمزاح أو لغط، فيذكر الله سبحانه وتعالى عند قيامه. إذا واحد كان بمجلس في مزاح، انتهى المجلس يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك الحديث هذا لاحظ مرة أناس يعني أخذي الحريث بالحديث استغابوا فعلوا بعد ما انتهوا وقفوا أروى الحديث هذا صلى الله عليه وسلم ليس هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام قصد النبي إذا كنت مضطرا في مجلس ولم تشارك في هذا الحديث من أجل أن يغتر الله لك أنك كنت معهم اقرأ هذا الدعاء أما أنت تظن أن الدعاء تكلم ما شئت وفي النهاية قل هذا الدعاء وينتهي الأمر ليس هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين انتهى باب آداب الألفة وسوف ننتقل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إلى الباب الثالث وهو في حق المسلم والرحم والجوار والمال وما شاكل ذلك وكلها أشياء نحن في أمس الحاجة إليها والحمد لله رب العالمين